لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضرين إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم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 نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إبراهيم إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّ نَبَّشْرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ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 قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط ان لم ننجوهم اجمعين الا امراه قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء ال لوط المرسلون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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين